حقيقة أنه لم تختحز أعيننا برؤيته، لكن الله أشرفنا بأن جعله حظنا من النبيين، كما جعلنا حظه من الأمم، ومن ما زادني شرفا وتيها، وكنت بأخمصي أطوف دخولي تحت قولك يا عبادي، وأنصيرت أحمد لنبي، ومن ما زادني شرفا وتيها، وكنت بأخمصي أطوف ريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأنصيرت أحمد لنبي، فاي نعمة أعظم من أن يكون الإنسان منتسبا إلى أمة خير نبي بعثه الله جل وعلا وأرسله هذا كله يحتاج إلى مزيد شكر ويحتاج إلى مزيد طاعة وإلى مزيد عمل يحتاج إلى نفس لوامة تلوم صاحبها على ما فرط ويحتاج إلى نفس منيبة إن إبراهيم لحليم أواه منيب تحتاج إلى نفس صائمة قائمة تذكر الله جل وعلا وتشكره وتقر له بالنعمة وتعترف له بالفضل تبارك اسمه وجل ثناؤه الله يحب من عباده أن ينكسر بين يديه وأن يسجد له وأن يركع له وأن يؤوب إليه فكل ذلك يندرج فيه معاني الشكر ليس المقصود أن نذكر الخمر ومراحل, ومراحل تحريمها واللبن وكيف يكون والطعام وكيف وغير ذلك من من الله جل وعلا علينا لتزداد ثقافتنا أو أن يكثر تكثر معرفتنا إنما المراد أن يعيننا ذلك على طاعة الله ولهذا قال الله في صدر الآية وإن لكم في الأنعام لعبرة أن يعبر بكم ذلك التأمل ويعبر بكم ذلك التدبر إلى أن تهتدوا فتعرفوا حق الله جل وعلا عليكم من العبادة وجوب الشكر ومن الانكسار بين يديه وتزلب في إليه ما حب تبارك اسمه وجل فناو ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله وإنما عظم حب المؤمنين لربهم لما يرو من آلاء الله ونعمه وفضله عليهم يمسون ويصبحون في نعمة من الله جل وعلا وفضل ويرون غيرهم عيادا بالله على أن أعظم الشقاء أن يحال بينك وبين الطاعة أن يحال بينك وبين الهداية إنما ينعى على من لم يعرف الله طرف عين ولم تدرف عينه يوما دمعة من أجل وجه ربي تبارك وتعالى ولم يعثر جبهته بالسجود لله جل وعلا هذا المحروم حقا أما العبد المؤمن إذا كان يسجد لله ويعرف الله ويعرف الطرائق إلى المسجد ويقع منه الصيام والقيام فهذا على خير عظيم زاده الله تمسكا به وهداية عليه وقربة وزلفة وزلفة إليه هذا